فإذا قيل لك ما حكم تصوير ذوات الأرواح تصوير ذوات الأرواح من ثبائي الذنوب فالدليل حديث المزعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّا أجدت الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه أبي حديثي أبي جحيثة قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمن الكلف وثمن الدم ولعن المصور أخي والبخاري فإذا قيل لك فما تعلق التصوير ذوات الأرواح بالشرك إن التصوير خلق يكون به المصور مظاهية ومشاركا لله عز وجل في ذلك فالتليل حدث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشدت الناس عذاب يوم القيامة الذين يطاؤون بخلق الله متفق عليه وحديث أبيه ريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي متفق عليه